يَظُرُّ ابْعَاطَكَ الْبَحْرَ فَنَقَفَ كَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالْصَّوْلِ الْعَظِيمِ وَأَجْلَسْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ وَإِنَّ دَيْنَا مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَجْعَبِ ثمَّ أَغْرَقْنَا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 والذي هو يطعمني ويسقيد وإذا مردت فهو يشكيد والذي يميتني ثم يحيد والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ